بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك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 بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.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 مملنا نورنا